Terima no. سول امم ماجا Terima kasih <تصفيق> مَنْ كَانَ يُرِيدُ عَاجِلَةً عَنْ اِنْ له جَعَلْنَا لَهُمْ فِيها مَلَائِكَةَ أَوْلِي مَن يُرِيدُ الظُّلُمَاتِ مَجَعْنَا لَهُ جَهَنَّمَ نَارًا لا ها من مو لمن ذا اورا الله, الله و من وَهُوَ مِّن فَوْقِهِمْ يَحْفَظُونَ ۖ Amin. Yeah, M, hmm? ya, yep. <laughs> وَمَا كَانَ لِعَاصٍ Al-Fatihah <tellan>